والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسانا سلالة من طين ثم جعلناه قفا في قرار مكين، ثم خلق النقفة علاقته، فخلق العلاقه مضض، فخلق المضض عظاما، فكسون العظام لحمة، ثم انشأناه خلقا آخر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 وما كنا عن الخلق غافلين مِنَ من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا نُصِي فُكُمْ مِنْ فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ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 إنهم مغرقون فإذا استويتما انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني من مباركا وأنت خير ال مبتلين، ثم شَكْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرِيٍّ، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَن يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لكم مِن إِلَهٍ وَيَرُوْنَ أَفَلَا تَسْتَقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِالْقَائِلِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِن أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ حَيْثُ هَيْنًا سَلَامَةٌ عَدُّ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افتراعي الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بها كذبون قال عن ما قليل إلا يصبحن بالحق فجعلهم غساءا، فبعد للقوم الظالمين، ثم أشرنا منهم بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أم أجلها وما يستأثرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبون فأتبعنا بعضه بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 رَشِيَتْ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُمْلِونَ وَالَّذِينَ هوا بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أولا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 ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكونتم على 109. مستكبرين به سامرا تهجرون 110. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 111. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءه بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناه بذكرهم فهم عن ذكرهم معربون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لناكبون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 وعدنا نحن وأبا أُنَا ذا مِنْ قَبْلٍ إِنَّهَا إِلَّا أَسَطِيعُ الْأَوَّلِ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تذكرون قل مَرْبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العظيم سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَتَّخَذُوا اللَّهَ مِن ولد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ الْقَوْمُ إِلَىٰ بِمَا خَلَقَ بعضهم على بَعْضٍ سُبْحَانَ الله تعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن 117. وأحسن نحن أعلم بما يصفون 118. وقرب أعوذ بك من مزات الشياطين فلا نفخ في الصور فلا بينهم فلا أحسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها خالحون ألم تكن آياتي تسلى عليكم فكون لفضيله منهم سبتُم أنَّما خلَقناكم عباداً إلينا لا تُرجوون فَتَعَالَوَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إله إِلَّا هُوَ لَا إله إِلَّا هُوَ رب العرش الكريم ومن No, no.